عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدين الكرام مع قصة الصراع تحدثنا في المرة السابقة عن التمكين لبني إسرائيل أو للمسلمين في مصر وتحدثنا عن الصفات التي أهلت هذه الدولة حتى تمكن في الأرض والصفات أيضا التي أهلت وجعلت فرعون وقومه وجنودهما جعلتهم محلا للخصف ومحلا للإغراق ومحلا للقتل واليوم إن شاء الله رب العالمين نكمل هذا الحديث حتى نرى معالم هذه الدولة الممكنة وهل هذا النموذج الممكن هو نموذج فريد ونموذج موسى عليه السلام هو النموذج الأول من نوعه أم أنه نموذج مكرور وما سمات هذا النموذج وما أشكاله وكيف نطبقه على واقعنا الآن حتى ندير يعني دفة هذا الصراع بين الحق والباطل حتى يكون النصر والتمكين لدين الله تبارك وتعالى هذا ما نناقشه اليوم إن شاء الله رب العالمين في قصة الصراع ولكن في البداية يسعدنا أن نرحب بأستاذنا الدكتور جمال عبد الهادي أستاذ التاريخ بجامعة أم القرى سابقا أهلا وسهلا بعالمنا الجليل وأستاذنا الأستاذ الدكتور جمال عبدالهادي تحدثنا دكتور جمال المرأة اللي فاتت عن التمكين لموسى ومن معه فما أثر هذا التمكين وكيف مكن الله له في الأرض الحمد لله القائل ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إذ الله وحده لا شريك له الذي علمنا وجعله قرآنا يتلى إلى يوم القيامة أن العاقبة للمتقين وأن الخزي والنكال للكافرين يقول ربنا سبحانه وتعالى فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وعلى الجانب الآخر وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها واشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم <تصفيق> <تصفيق> الذي علمنا أن رأس الأمر الإسلام، وأن عموده الصلاة، وأن ذروة سنام الجاد في سبيل الله والذي علمنا الصلاة. قولوا لا إله إلا الله فليح. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت عليه إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد. أما بعد فإجابة على السؤال الذي طرحته يعني أود أن أذكر أن الصراع بين الحق والباطل. الذي نزل على على مصر مسروق النيل في القرن الثالث عشر قبل الميلاد يعني حوالي يمكن ثلاثة آلاف ساعة يعني أسفر عن نصر في الإسلام والمسلمين فإذا بين أمامه المسلمون بقيادة موسى عليه السلام مستخلفون في الأرض في مشارق الأرض ومغاربها وادي النيل يشكل جزء منها استخلاف وتمكين لدين الله عز وجل عقائد وشرائع وعبادات ومعاملات وأمن وأمان لبني الإنسان أصبح للإنسان حرمة وللمعتقد حرمة وللنساء والأطفال حرمة وحسن المعاملات وحسنة العلاقات ما أصبحش فيه انتهى العدوان على الدين والترويع للإنسان هذه أنت. هذه صور وآثار التمكين نعم و و وأيضا تطبيق شرائع الإسلام و و و وأصبح جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبر وكانوا بآياتنا يوقن والأرزاق دار كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها ها؟ قوم آخرين يعني التمكين <تصفيق> لم يكن فقط لدين الله بشرائعه ولكن أيضا كان تمكينا ماديا تمكينا ماديا <تصفيق> و... دولة بح... يعني أمة بحلها... <تصفيق> يعني سبحان الله يعني جند الباطل هلاك ل... للقيادة السياسية وهلاك للجند الذين كانوا ي... يعاونون ه... هؤلاء الظلم في ظلمهم كل ذا تركوا أماكنهم بغ... شغيرة ليريثها الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يريثها, يريثها عبادها الصالحون لا. يعني إذن هي سنة ربانية جارية لا يغر أنك تقلب الذين كفروا في البلاد يعني كل واحد يقول يومين لكن دولة الباطل ساعة ودولة الحق لأقيام الساعة فهنا يعني إذن استخلاف وتمكين لدين الله وأمن وأمان لبني الإنسان وذلك تحقيقا لسنة ربانية جارية يعني ايه وتلك الايام نداولها بين الناس هذا التمكين كان مظهر من منظار من مظاهر انتصار الحق على الباطل وانتصار التوحيد على الشرك في قصة الصراعة مظهر من مظاهر النصر من مشهد النهائي الشرك بما يمثله في وزنوده ما... هلك و... وانتصر الحق بما يمثله موسى يعني كأن إحنا كأننا نعيش عيش نشوف هذا منذ هذا الزمن الطويل احنا ربنا يعطينا عشان يشاهد المشهد من اوله الى اخره ويدينا اده هو المشهد النهائي وكذلك يعني زي ما حصل لموسى يوسف عليه السلام وكذلك مكننا ليوسف في الارض يتبوء من نفس هنا التمكين لموسى عليه السلام وللمؤمنين الموحدين يعني هذا تحقق على ايدي اللي احنا شاهدناه التمكين لموسى ومن معه ده عباره عن المعدل التراكمي لجهود قطاع ضخم من أبناء الأمة مش جهد موسى فقط جهد مؤمن ألي فرعون جهد موسى جهد هارون جهد السحرة الذين صبروا وثبتوا وعطوا مثل ومن قبل ذلك جهد يوسف عليه السلام الذي مش. بذر هذه البذرة في أرض مصر وسنلمح من هذا جهد محمد صلى الله عليه وسلم الله والصحابة خلفاء الرشيدين ولكن هذا بعد ذلك نعم وذلك بعد ذلك ولكن قبل ذلك إبراهيم عليه السلام لما جربنا إني جاعلك للناس إمامة أنا أستفعك إحنا نمر على سيدنا إبراهيم في في, في موضع آخر ولكن هو الآن نريد أن نوضح أركان هذه الدولة التي تم لها نعم هو لكن أريد أن أقول مثلا إن, ان هذا الذي تحقق على أي رجال يعني ربنا قال ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم يعني إذا هذا الدين لا يقوم إلا بجهد البشر خالر ربنا يقول للشيء يكون في يكون نعم جنج. الله تعالى قادر أن, يكون لكن. أن يقول أشيكم فيكون ولكن أستاذينك معانا أم مي من مصر السلام عليكم <تصفيق> <تصفيق> السلام عليكم لو سمحت الدكتور أشرف عندي سؤال عاوز أسأله الدكتور جمال اتفضلي عرفنا من خلال الحلقات اللي فاتت إن كوم فرعون ومن معه غرقوا جميعا ونجى موسى ومن معه من بني إسرائيل فماذا كان موقف شعب مصر بعد حادثة غرق فرعون هل آمنوا أم ظلوا على كفرهم جزاكم الله خيرا شكر الله لك هذه المداخلة والدكتور جاوبك حالا تسأل عن موقف شعب مصر يعني نرجو حتى نكمل هذه النقطة حتى نقطع لا ينقطع الخيط دكتور. يعني اذا قبل ان نتكلم عن اركان ان ده جهد بدله قطاع ضخم من ابناء هذه الامة وكان طبعا لتحقيق مقتضيات العبودية لله رب العالمين تحقيق مقتضيات العبودية لله رب العالمين لإقامة الدين كان لابد من أداء واجب البلاق وإقامة الحجة على الناس الدعوة إلى الله لأن دي فريضة شرعية وضرورة حياتهم <تصفيق> يعني الناس آمنوا بالله ربا ورادوا بالإسلام دين وادركوا لمقتضاة العبودية إقامت هذا الدين والطريق إليه الدعوة إلى الله وإقامة الحجة وذكرهم بأيام الله يذكر الناس <تصفيق> فهذا وذلك طبعا ماذا كانت هذا التمكين مش بس في مظهر مظهر التمكين ده مظهر من الله الصبر والثبات والتضحيات التي قدمها المسلمون شعبا وقادة بقيادة رسول الله من أول العزم هو موسى عليه السلام وهذه الأشياء إذن كانت سببا أو كانت من أسباب النصر والتمكين الصبر والدعوة والبذل والجهد هو ولماذا سلكوا الطريق لأنه كان يؤمنون أن طريق أصحاب الدعوات ليس مفروشا بالورود إنما هو مليء بالابتلاءات ولقائلات على ألف لم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنهم يفتنون وكانت النتيجة التضحيات هذه تنحية الباطل وأهله والتمكين للحق وأهله نعم يعني إذن نفضلنا عشان ندرك أنه معركة الصراع بين الحق والباطل يستطيع رب العالمين أن يحسمها لمسلحة الحق نعم لكن إذا كان أهل الحق يتحركون بدينهم أما إذا كان الإسلام مصم بصمم بصم بصم أهله وأبكن ببكم أهله فأنا له أن ينتصر فهذا النزوج عملي رغم التضييق الشديد والحرب المعلنة لاجتساس الإسلام من جزوره قيض الله رجالا أدركوا أن الدين يحتاج إلى تضحية فانطلقوا ورأينا النموذج النصر الذي تحقن سلام حضركم دستو الجمال بيجريني لمسألة مهمة أوي وهي أن فعلا النصر والتمكين او الدولة الممكنة لها اركان يعني هذا النموذج اللي هو الشعب الممكن له الذي يتسم بالصفات وسمات معينة الارض التي يتم التمكين عليها الاركان كلها لابد ان تكون يعني منظومة واحدة تتوفر فيها سمات معينة حتى يكون التمكين فنرجع بقى لسؤالنا تاني اللي هو اركان هذه الدولة الممكنة يعني هو ربنا سبحانه وتعالى يعني هو احنا هنشاهد اركان الدولة امامة على منهج النبوء نعم جمع بإمامة موسى عليه, موسى عليه السلام م. على منهج هنجنبوه قيادة ربانية من المصطفين الأخيار هنلقى هارون هنلقى مؤمن ألي فرعون قطاعات أخرى لا ندري أسماءها نمر الثلاثة زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى أمة رضي الله ربنا وسلم دينا والتشريع يعني مرجعية الدولة الإسلامية الكتاب والسنة الكتاب والسنة كتاب الله يقول أبو العلمين إن الذي تقصده الآن بتركه.التوراة.إن أوزل على فكرة التوراة دي نزل أنزلت على موسى في الس في ست الست... لستة مضاينة من شهر رمضان لأن إحنا الدولة الإسلام يعني المسلمون الذين مكن الله لهم في الأرض على أرض التي بارك الله في العالمين في عهد موسى عليه السلام كانوا يدينون بالإسلام بأركانه اللي هو الشهادتين وإقامة الصلاة. الشهادتين نشروا لله أن لا إله إلا الله وأن موسى رسول الله ومأخوذ عليهم العهد من الله نعم ومن الرسل نعم لإن ولد وبعث محمد صلى الله عليه وسلم لا يؤمنون به ولا ينصرونه نعم دي طيب واضح من من كلام حضرتك أن الدين الذي يدين به موسى عليه السلام وهذه شبهة يروجها كثير من الناس أنها هي دين الإسلام وأن أنبياء الله جميعا دعوا إلى دين واحد هو دين الإسلام هنكمل الكلام في النقطة دي لأنها محورية ومهمة جدا ولكن معانا نوها من مصر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته انا معجبة جدا بالبرنامج برنامج صراحة قوي جدا وباستفدنا منه معلومات حلو قوي ويريد كل البرامج تبقى برامج هادفة كده ربنا يا ده يعجبي بس بالبرنامج الاول ويعني سؤال ممكن اقوله اتصدأ في سورة المائدة كان سيدنا موسى قال لقومي يعني ادخلوا الارض المقدسة فردوا عليه قالوا ان فيها قوم من جبارين فانا عايزة اعرف مين هم هؤلاء القوم ولماذا يعني قوم سيدنا موسى اخافوا منهم بعد أن أرهم الله بعد ان ارهم الله في اغراق قوم بني إسرائيل امامهم جزاكم الله خيرا هي... شكر الله لك على هذا السؤال الطيب وإن شاء الله رب العالمين دكتوري اجبك حالا ولكن استنصح برضو ان نستكمل يعني هذا الخيط حتى لا نفقده ثم نجيب على الاسئله فضلت. يعني هو ربنا سبحانه وتعالى في في في في الكتاب الكريم يعني قدم لنا إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا النبيون الذين أسلموا سم. ومنهم موسى عليه السلام م. وثلاثمائة وبضعة عشر رسولا ومائة ألف أو أكثر من الأنبياء للذين أسلموا والربانيون يعني ايه اسلام ويهودية ومسيحية هل هذا الكلام له لا يعني هو ان الدين عند الله الاسلام م. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه في الاخرة من الخاسرين نعم و... والرسالات السماوية كلها دعت الى الاسلام وثلاثمائة وبضعة عشر تتعدد الرسالات لكن الدين واحد نعم عشان كده نجد انه طبعا إذا الدين واحد ولكن تشريعات كل دين تختلف لكل جعلنا منكم شرعة ومنهجة نعم ولكن هو دين واحد نوع دليل على ذلك نوح المسلم. عليه السلام قال وأمرت أن أكون من المسلمين في سورة نعم. يونس نعم. وحتى فرعون لما جه يغرق قال أمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين من المسلمين وموس عليه السلام في الحديث الذي رواه لما انتسب رجلان إلى فقال أحدهم أنا فلان ابن فلان حتى عدى تسعا والثاني قال أنا فلان ابن فلان حتى عدى اثنين فقال أرأ أوحى الله إلى موسى أخبر هذا الذي انتسب إلى تسعين أنه عاشرهم في النار وهذا الذي انتسب إلى اثنين أنه ثالث في الجنة لأنه انتسب إلى الإسلام الله. وموسى قال, لما قال يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين والسحر لما, لما أصدر فرعون عليهم حكما بالقتل وغانا والله إذا قالوا ربنا فغ علينا صبرا وثبت آه آه ربنا وتوفنا مسلمين no. وعشان سيدنا موسى قالوا على الله توكلوا إن كنتم مسلمين ده بالنسبة لموسى علشان بأسلم لإيه ندرك no. الشيء الآخر إنه سيدنا إبراهيم عليه السلام اللي بيسيبوا إليها ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفى في الدنيا وإناه في الآخرة المصالحين إن قال له ربه أسلم قال أسلمت رب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا أنتم مسلمون ويعقوب اللي هو إسرائيل لا. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنيه أن الله صفى لكم الدين فلا تموتن إلا أنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حذر يعقوب الموت وإذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلم اطمئن أبانا نعيش على الإسلام ونموت على الإسلام من أبناء يعقوب مين يوسف عليه السلام مجال ربي قد أتيتني من الملك من الملك نعم. وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أن ولي في الدنيا والأخيرة توفاني مسلما, مسلماً. و... و... والحقني بالصالحين نعم. يعني إذن داود عليه السلام اللي هو اللي ربنا ربنا قال اجتناه حكمة تفصل الخطاب نعم وقال داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق قالوا شرائع الإسلام في التفسير ولا تتعبئي الهوى إذن فكل الأنبياء دكتور جمال جاءوا بالإسلام بس عشان النقطة دي تبقى واضحة طب إيه الفرق بقى بين سيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا محمد إحنا قلنا إن الدين واحد والشرائع مختلفة يعني إيه الشرائع لكل إن جعلنا منكم شرعة ومنهجة على سبيل المثال أيوة. يعني إيه يعني إيه حد نسول المثال أنا بقول شرائع واحدة هنا إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم به النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن السن بالسن بالسن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص عندنا في اسلام ولكم في القصاص حياة يؤولي الألباب كتب عليكم القصاص في القتل ومش بس كده ده ربنا سبحانه وتعالى ولكن هنا التشريع واحد قصص التشريع وقصص, وقصص, وقصص, وقصص ولكن حجم الدوام شرع في التفسير شرع غيرينه شرع لنا وخاصة في الجنائز هذا هذا اجتمع بين الأديان أو في في دين الواحد والشرائع المجتمعة أيضا هو نفس الش وهو القصاص مثلا ولكن هناك أشياء مختلفة كالصلاح مثلا كانت عند موسى خمسين صلاة وعندنا خمس صلوات استأنفنا استأنفنا في الكلام في الفارق بين التشريعات ولكن معنا نادية من مصر السلام عليكم كتشنه <تصفيق> دبرك اهو اهلا وسهلا ازي حديثك يا دكتور عاصم ربنا يخليك ازيك يا دكتور جمال الله يبارك في <تصفيق> عمرك يا بنتي انتو طيبين وحق الصحة والسلامه انا بشكر قناة دليل على البرنامج الجميل ده وعلى سيادتكم ربنا يخليك تفسير بسيط بس من حديثك يا دكتور جمال الله <تصفيق> يبارك <تصفيق> في عمرك اردت فوره المائدة من الايه 20 الى 26 من سيدنا موسى وقومه حاولوا من خلاله موسى عليه السلام بإقناعهم بدخول الأرض المقدس إذن موسى أقنعهم بدخول الأرض المقدس نعم معهم. ولكنهم مطلو ولم يستجيبوا له فكيف يكون نبيهم ومعه المعجزات الدالة على صدق كلامه ولا يستجيب لأمره برجاء من حدثك تفسير ذلك جزاكم الله خير حاضر جزاكم الله خيرا وشكر الله لك وإن شاء الله دكتوري يجاوك مشاهدين الكرام نجيب عن كل هذه التساؤلات ونستأنف حديثنا عن الفارق كيف يكون الدين واحد والشرائع مختلفة ولكن بعد الفاصل إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه طيب يعني إيه بقى الدين واحد والشرائع مختلفة ده اللي كنا متكلم فيه مع حضرتك قبل الفاصل نعم أشترك. يعني الـ الـ هو في, في سورة المائدة أعتقد ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن موسى بأيات نصر و... ربنا سبحانه و... اختار ربنا ب... اثنين عشر نقيبا وقال الله اني معكم لئين اقمتم الصلاة واتيتم الزكاة وأمرتم وامنتم برسلي و... و... و... وعذرتموهم وكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحت الأنهار واتكلم هنا عن ايه الصلاة والزكاة دور كني من أركان الإسلام طبعا الشهادتين دي في المقدمة نبرة ثلاثة إنه موسى عليه السلام لما صادف النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء وعرف أن قد فرضت عليه الصلاة فطلب منه أن يطلب من ربي التخفيف لأن قال فرض عليهم خمسون صلاة شوف طيب إذن موسى عليه السلام هو الذي طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى ربه ويسله التخفيف حنا عند النقطة دي عشان معانا عبد عبدالباسط من مصر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلاً مساء. السلام عليكم دكتور أشرف. ربنا يخليك. السلام عليكم إزايك دكتور جمال. عليكم مساء وبركات. السلام عليكم دكتور مساء. الله يبارك في عمرك. مساءك بالنسبة اذا كنا بنتكلم عن الصراع وقصة الصراع بين الدول وبين الحق والباطل، فهل هناك صراع بين الحكومات العربية؟ وإذا كان هناك صراع بين الحكومات العربية. ف فكيف يعني إنه عن عن الباط البقة وإحنا بيننا احنا كعرب وبيننا كمسلمين صراع موجود بيننا لما يحصلش اتحاد ووحدة بين الدول العربية والإسلامية ويكونوا جميعا يدا واحدة ضد المستعمر وضد المحتل و على هذا الصراع يعني الرسالة وصلت والمعنى واصل لدكتور أستاذ عبدالباصي تشكر الله لك وإن شاء الله تسمع الإجابة على تساؤل حضرتك دكتور جمال كنا بنقول إن الصلاة واحدة في كل الأديان ولكن مثلا في موسى عليه السلام كانت خمسين صلاة ولكن نحن كانت صلاتنا خمس والذي يعني نبه الرسول صلى الله عليه وسلم أو أشار عليه أن يرجع إلى ربه في رحلة الإسراء والمعراج يسأله التخفيف كان موسى عليه السلام عند عندما التقى به صلى الله عليه وسلم وكمان موسى أدى فرية الحج ودريع ذلك حديث الذي رواه الإمام أحمد <تصفيق> وسأل النبي سلمه في الطريق الحاج بيقول أين نحن قلوا بوادي الأزرق قال كأن بموسى عليه السلام على ثانية هرشاء له جوار بالتلبية يعني سيدنا وال... موسى حج البيت وكمان يونس عليه السلام بالرص <تصفيق> الحديث الذي قرأته بيديه نهاية نقلا أعتقد عن الإمام أحمد وكمان رواية يمكن عن المسلم <تصفيق> <تصفيق> يعني إذن الصلاة والزكاة والحج والتشريعات الخاصة هو كمان شو يعني إذا هو الفكر إن الدين واحد، نعم وكل الأنبياء رسول الله يقول لنا إن الدين عند الله الحنيفية السمح، أنا أول الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة وأنبياء إخوة لعلات الل علات أمهاتهم شتة ودينهم واحد. طيب بالنهاية و... لسيدنا عيسى تحديدا هاي كنت بتقولي من شوينك عاوز يعني. فلما أحس تفصل عيسى بن مريم. تفضل القول ممكن. في الموضوع دي يا سيدنا الاتصال ونفصل القول في مسألة عيسى عليه السلام معانا الأستاذة هبة من مصر السلام عليكم. وعليكم السلام وحمد الله وبركاته عندي سؤال لو سمحتي للدكتور جمال اتفضلي. اذا كان معظم بني اسرائيل رفض الانضمام الى موسى عليه السلام في مسيرته للارض المقدسة فلماذا الان يزعم اليهود ان لهم حق في فلسطين؟ شكر شكر الله لك يا هبة ملحوظة ذكية طبعا شكر الله لك هذه الملحوظة وان شاء الله نجيبك نستأنف الدكتور جمال كلامنا وبعد يعني, هو يعني هو عيسى عليه السلام كما لا. يقول رب العالمين فلما حس عيسى من الكفر قال من أنصار إلى الله قال الحواريون ونحن أنصار الله أمنا بالله واشهد بأن مسلمون والحديث كما قلت من شوية رسوله صلى الله عليه وسلم محمد يقول أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة والأنبياء إخوة لعلاتهم هاتم شتى ودينهم واحد وهو ينزل آخر الزمان ويقتل الدجال ويصلي بإمامة إمام المسلمين يعني عليه السلام لأنه آخر من يموت من صحابة رسول الله. شوف لما ترجع لابن حجر في كتاب الإصابة، يقول لك وابحث عن عيسى الجف بين الصحابة. آه. ليه؟ لأنه قابل النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج وآمن به وسلم عليه. فإذا المفروض أن عيسى آه. عليه السلام. نفهم من نقطةتين. سيدنا عيسى من الصحابة؟ من الصحابة. لما ترجع لابن حجر في الإصابة بيقول كده وأخر من يموت من صحابة رسول الله عيسى بن مريم مع الصحابي شهد النبي وآمن به وعصره نعم فعيسى عليه السلام التقى بالنبي السلام في السماء لأدري السالسة يمكن م. هو ويحيى وسلم عليه وآمن به فداخل لأنه رفع إلى السماء لا. فآخر من يم... ينزل هو ياخر الزمان ويقتل الدجال ويصلي بإمامة إمام المسلمين يعني لا. تكون في إمام على ما ينجر النبوة كما أخبر النبي محمد صلى, صلى الله, الله عليه وسلم عضف إلى ذلك يعني ربنا سبحانه علمنا يعني في خطابنا مش معنى هذا ان احنا نت... نهاجم الناس الاخرين بسبب معتقداتهم ربنا قال قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ان نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا, أرب... أرباباً, بعضنا من أرباباً, اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا طب استاذنا و... اكمالا اتصال ونرجع تاني لكيفية التوفيق بين هذه ال... الشرائع معنا الاستاذ عبد من النصر السلام عليكم يا محمد الله وبركاته ازايك يا دكتور عشرة ربنا يخليك ازايك يا دكتور يا عزيزينا دكتور دكتور اللي اللي يا, يا, يا, يا, يا دكتور جمال لا الله يبارك عظم الله يا دكتور جمال العظم الله يبارك في عمرك اللي بنا سيدي قصة الصراع وهو الصراع بين الخير والشر أنت يا شيخنا الجليل قلت منذ قليل أن السيدات لها حرمه وكل الناس لهم حرمات أسمحت يا سيدي عن شياطين الإنس احدى عشر شخصا الذين سخرهم شياطين الجن وقابت منهم مجموعة تحت هدهديد السلاح ومرأة من سكان العمارة التدعى لمحافظة كفر الشيخ وخطف السيدة الشابة من شقتها وحجرة نومها وذهبوا بها الى الحقول وتنوبوا اغتصابها ليس هذا يا سيدي هو اقصى قصة السلاح وانا وحي السيد القاضي الذي حكم على عشر منهم بالاعدام شنقا حتى الموت وهنا أتمنى من الله سبحانه وتعالى ومن حكامنا الأعزاء أن يتم إعدامهم كل واحد منهم في محافظة وفي ميدان عام وأن يكون بعد صلاة الجمعة حتى يكون راضع لكل من تصول له نفسه إلى عمل مثل ذلك وأشكر لكم حسن استماعكم وأشكر, لكم وأشكر لكل العاملين في خناة دليل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونحن أيضا يا صادع أبي نشكر لك هذه المداخلة الطيبة وهذا الإسقاط على الواقع وكيف أننا مع أننا نتحدث عن الصراع في مصر في عهد موسى عليه السلام إلا أننا الآن وفي هذا العصر الذي نعيشه هناك صراع يحتدم بين الحق والباطل إن شاء الله تسمع التعليق والإجابة على مدخلة حضرتك نعود دكتور جمال إلى عيسى عليه السلام وكيف أن الله تبارك وتعالى يأمرنا أن نتعامل مع غير المسلمين معاملة حسنة وطيبة لأن الشريعة كما اتفقنا الدين واحد وهو الفرق فقط في التشريعات نعم لا شك في المسألة دي وطحة ربنا جعلها تشريعا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم تقصطوا إليهم إن الله يحب المقصطين كما الله عز وجل سبحانه وتعالى لمن قال ولا يجرم أنكم شناء قوم على ألا تعديلوا إعدلوا هو أقرب للتقوا ورسوله صلى الله عليه وسلم قال من أدى لي ذميا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله لا. يعني إذا الإسلام ده ورسول عشان تتطيح المسائل ربنا قال قولي أهل الكتاب لما يتحاججون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أ تعقلون ما كان إبراهيم واهدايا ورسوله لكن كان حنيفا مسلما يعني إذا القضية بالنسبة محسومة قضية ولكن احنا وامرنا ان نتعامل مع غيرينا من اصحاب العقائد بـ بـ ونبرهم ونقصط اليهم من الله يحب ونقصطيه لكن ده في حالة المسالمين وانحنا عندنا في مصر نموذج فضل التعايش بين المسلمين وغير المسلمين هنأخذ هذا النموذج في مصر ولكن معنا عبد السلام من السعودية السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الله بالخير حياكم الله حياك الله وعليك السلام احيي اولا فضيله الشيخ واحيك يا اخي حياكم الله حي انا في البيت حياكم الله اخي حياكم الله جالس في البيت انا والوالده ونستمع لهالبرنامج واحبابنا بس نبلغ ان احنا نحبك في الله حبكم الله لازم من اجل احببتمونا جزاك الله خير ربنا يحفظكم ادعي لك اول يا شيخ لانكم انتم على ثغر جلوسكم في هالبرامج هذه وكلامكم ينفع الله به ناس كثير فأسر سبحانه وتعالى أن يثبتكم ويحسن لنا وليكم الختام وجزاكم الله خير يا فضيلة الشيخ أمين وندعم لأهل القناة الذين يعني فأفت أتاحوا لنا الفرصة أن يتقبل منهم ويزقهم الإخلاص ويوسع أرزاقه ويخلف عليهم اللهم أمين ونشكرك أستاذ عبد السلام من السعودية على هذه العاطفة الطيبة وهذه المساندة المعنوية ويعني احنا سعداء ان انت بتشاهد البرنامج ونسعد دايما باتصالاتك ويريت نسمع صوتك دايما نعم. شكر الله لك نعم. نعود يا دكتور نعم. جمال هي هي هي ايه اهمية نعم. هذه القضية التي تطرحها تترحمت الان القضية الان ما يجري مما يسمى بحوار الاديان نعم كلمة الاديان. كلمة الاديان نفسها دكتور جمال هذه هي المشكلة آه. عدم الوعي في السوابت بتهتز والناس ما عندهاش وعي ويبدو أن أولياء الأمور البطانة التي تحيط بهم في كثير من البلاد لا يدركون ما يجري حولهم ولذلك لا يصدقون النصيحة مع أولياء الأمور ويورطونهم في مواقف ما هوش طيبة رفض النهاردة في حد مع التقارب يعني أنا تنازل عن معتقدي لغيري وبعدين ذلك ماذا أصفر عنه فذلك دي القضية الخطيرة لان الان منهج مقارنة الآن يدرس في كثير من الكليات حتى الشرعية في في في بلاد المسلمين، وبعد ربنا قال قاليه قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك بشيء ولا يتخذ بعضنا, بعضنا بعضا أربا من دون الله ها؟ فانتولى فقولوا شهدوا ده قسم أصلاً الدراسات الإسلامية فلس فلس جمال قسم المقارنة الأديان، وذا خطر عظيم، نعم. ده خطر عظيم يعني شوف الفكرة طيب نحن بنمد أيدين مصدر المشكلة أن المسلمين يقولون يمدون أيديهم لكل الناس لكن المشكلة هذا أصفر الحوار لتحفي روما هل هذا غير يعني مشاعر بابا روما عن المسلمين احنا شهدنا سب النبي عيسى الله وعليه وإطلاق الرصاص على القرآن الكريم ووضعه في دورات المياه وماذا فعل الصهينا بالأرض المحتلة بالقرآن آه الكريم آه. ولا أحد في ظل ما يسمى والحوار الذي كان في الأمم المتحدة أي حوار هذا الذي يقصدون هذا التفاف على عقائد الصحيحة لذلك ربنا قال الحق من ربك فذلكم الله خالق كل شيء فاعبدوه يعني إذا نفض لقضية التوحيد هي القضية التي يراد الالتفاف عارفين أن الأمة دي صاحبة حتة الصراع الصراع بين الحق والباطل وان كنت انا ما فيش صراع الان ده يضرب الامة ضربات ماحقة في معتقدها في اوطانها في نسائها في اطفالها في سلوكياتها في اجتماعياتها والأمة لا تدفع لا تستطيع ان تدفع مشكلة مفيش ما صراع مانا دلش نقول وكان الصراع يحتاج الى طرفين حيش شايف إنه, انه طرف واحد يضرب والاخر يضرب مانا دلش نقول احنا نفوض امة تتعرض لعدوانات ومكبلة بالاغلال وغير مسموحة ان تدفع لا عن دينها ولا عراضها ولا عن مقدساتها والدليل ما يجعل ارض فلسطين نعم طيب استاذا هكذا نعود يعني خطوة واحدة الى الخلف لاركان هذه الدولة الممكنة احنا قلنا سيدنا موسى دولته اصبحت ممكنة وتحدثنا عن سمات هذه الدولة الممكنة ولكن لهذه الدولة اركان تحدثنا ايضا عن البلد وعن الشريعة منهاج الله سبحانه وتعالى وقائد رباني من منطلقات الفكرية التي كانت تنطلق من هذه الدولة الدولة الإسلامية دولة عقدية نعم دينها الإسلام عليه ترب الأمة وعنه تنافح لأنه ده يعني أفكار هذه الدولة ومنطلقها الفكري من خلال الإسلام وما يدعو إليه و... و... والإسلام لا يفرض. لا إكراه في الدين لا. قد تبين الرجض من الغي فمن يكفر بالطاغوت بالله فقد يستمسك بالعروضير الصاع لم فصام الله الله وسمين عليه إذن والإسلام لا يفرض لأن دي من أعظم النعم طيب هناك و... هناك شبهة تقول الإسلام لا يفرض ف... ف... فماذا تفعلون مع المرتد المرتد شوف لا... الرسول عليه السلام قال إيه لا يحل دم ابن مسلم إلا بحدة ثلاث السيب والزاني و و و والنفس, بالنفس والنفس, والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة دي يقوم بها وليه الأمر إذا لا إكراها في الدين يعني إحنا من دخلش حد الدين بالعافية إطلاقا ولكن ما دام قد دخل هذا الدين واعتنقه وآمن به بخاطره وبفكره وباختياره فليس له أن يخرج منه نعم وفي نفس الوقت الإسلام نعمة وربنا قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وراضيت لكم الإسلام دينا. نعم وأعظم النعم نعمة الإسلام، نعم. فإذا هذا ما يفرجش ولا يقهر عليها أحد نعم. في هذا القضية، لكن فزي نعم. عشان بس طفاء واختيار يعني ربنا بيحبه نعم نبي يحب والله ربي هذه القضية لازم ندرك من أعرض عن ذكره فإن له معيشة ضنقة ولو أن القرآن وتقل فتحنا عليهم بركات من السماء ينزول سبب بداء البشرية الآن إن عرضت عن هذا النموذج اللي مش بس في في سيرة محمد و وحياة محمد وعصر الله النبوة والخلاف الراشدة وبني أمم وعباس لا دا عبارة عن النموذج الإسلامي على امتداد عصور التاريخ كلها يعني يعني نموذج موسى عليه السلام دكتور جمال لم يكن نموذج فريدا فذا واحدا ولكنه نموذج مكرور منذ آدم عليه السلام لأن كل الأنبياء يدعون إلى الإسلام نعم والدليل على ذلك أن موسى آدم عليه السلام نبي المكلم نعم ولما ربنا خلقوا واصطفاه وعلموا علم كل شيء وعرف أنه خلق للعبادة لا. ورضي له الإسلام دين. أنزله الجنة ليتعلم من تجربة الخطأ والصحاب من الشيطان وقال له فكل منها رغدا حيث شئتما اسكن أنت وزوجك يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين يعني ده حلال وده حرام ليش رائع الإسلام؟ نعم هذا نموذج وأول إمام إسلامية على صاحب الأرض ولكن ولكن هل هذا النموذج في الجنة كان حرام وحلال يعني هل وجود آدم عليه السلام في الجنة كان فيه تكليف أم أنه من باب الاختيار والتشريف وكذا لا لا بالتكليف عشان يعلمه وعلم آدم الأسماء كلها وبالتالي يديله تجربة عمله قال له يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجانكما من الجنة فتشق وقال له كمان إن لك لا تجوع فيها ولا تعرى نعم. ولا تضمأ فيها ولا تضحى إن أرزاق دارة والكسوة موجودة والطعام والشراب المهم تف... أن نتبع وأن هل... آه... نطيع الحلال الله. والحرام نعم. ابعد عن الحرام والحلال وخلي بالك إن في عدو هيحاول يشتالك لك خ... خلقت عبادي حنفاء فجعتهم الشياطين إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخجنكم من الجنت ف... ف... وترك ربنا سبحانه وتعالى وكانت التجربة ولقد عهدنا الى ادم قبل فانسيه ولم نجد له عزمه جه الشيطان قال له ايه هل ادلك على شجرة الخلد وممكن لا يبل نعم وقسمهما اني لكم يعني ماقدرش اقول لهم انتم مش ربنا ان لهذا الكون اله متصف بكل صفات الجرم لا ده قال وقسمهما اني لكم لمن صفات موسى طيب يعني ده ده ده عليه ادم عليه السلام فكان ال وكانت تجربة الخطأ والصحاب قالوا ربنا ظلمنا أنفسنا زي موسى ما جاء وإن لم تغفر لنا ترحمنا لأننا كنا من الخاسرين الخ... الخ... الخ... الخ... فتلقى آدم ربي كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قل منها جميعا فإما يأتي من مني هدى شوف عشان نكشوف إن الإسلام منزمة مع بدء الخليقة فإما يأتي من مني هدى يعني الإسلام نعم. فمن تبع هدى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنوا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فنزل إلى الأرض ليقيم أول نواه لأول مجتمع إسلامي على سطح الأرض يحكم ويطبق شرائع الإسلام نحن نخذ هذا النموذج على وجه الأرض احنا خذنا نموذج آدم عليه السلام في الجنة ويبقى آدم في على وجه الأرض ولكن بعد الفاصل استأذنك شاهدين الكرام نلتقي بعد الفاصل لنرى هذا النموذج الإسلامي الذي طبقه آدم عليه السلام في الجنة ثم طبقه على وجه الأرض نلتقي بعد الفاصل <سؤال> <سؤال> إذن فديننا جميعا هو الإسلام منذ آدم عليه السلام وحتى خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وبدأنا أو تحدثنا عن معظم أو كثير من الأنبياء وكان آخر حديثنا عن آدم عليه السلام الذي أقام هذا النموذج الإسلامي في الجنة ونزل ليقيمه على الأرض كيف أقام آدم عليه السلام هذا النموذج الإسلامي على وجه الأرض هو بس أود نظيف مش يعني هذه ديننا الذي جاء يعني الذي أتى برسالاته محمد صلى الله عليه وسلم ولكن إلى أن يارف الله الأرض من عليها ودين الله في الأرض وفي السماء نعم هو تكليف للبشرية كلها نعم آدم عليه السلام كما قلنا يعني هو لما كان في الجنة ونزل الأرض ربنا قال له فإما ياتينكم مني هدى فمن تبعه ذايا فلا خوف عليهم ولهم يعزمون والذين كفروا وكذبوا إياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون عش كده لما نرجع لكتب التفسير وإذ قال ربك إني جاعل يقولوا في ذلك دليل على وجوب نصب الخليفة دليل يعني الإمامة العظمى فريضة شرعية لا. وهي قيمتها والإمامة دي عبارة عن قيادة ربانية وتشريع وأمة تقبل لا. بهذه الله وأحكامه ومش بس كده وتعمير الأرض بمقتضى المنهج الرباني قامت حياء إنسانية حياء حضارة إنسانية ولعظم المهمة نجد أن الله سبحانه وتعالى أعلنا في الملأ الأعلى إني جاعلهم في الأرض خليفة الله سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم لتكريم للإنسان ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في الأرض فهل وعلنا إن الله سبحانه وتعالى الملأ الأعلى ومش بس كده ويخلقه بيديه وليس كمسلي شيء نعم الله, الله سبحانه وتعالى صوره ونفخ فيه من روح سبحانه وتعالى وبمجرد ما دبت فيه الروح وقال الحمد لله شمطات الملائكة إن عاوز ربنا سبحانه وتعالى في الحديث الذي يراه مفسيد خلق محمد زي إن ربنا خلق أدم بطول ستين زراح وما زال الخلق ينقص حتى الآن وعاش حوالي إن كان ألف سنة آدم عليه السلام يطبق شرائع الإسلام ومنها حتى الناس مش بينتبهوش إليها تحت الهجمة الشرسة على الشرائع والحجاب على سبيل المثال ربنا سبحانه وتعالى اللي بيقول إن الشيطان في الجنة فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهم عاوز يعريهم دي من الفقهاء ان اذا الحجاب فريضة شرعية وفطرة ربانية فطرة ربانية مش عادات تقليل فطرة ربانية وضرورة حياتهم حش كده ربنا ولذيك واتفق يختفى يعني لما أروق الجنة, الجنة بدأوا يغطوا أقسمهم يعني دي فطرة وشرعية إذا ستر العورة عورة الرجل وعورة المرأة فريضة شرعية وب وفطرة ربانية أصل ال العزاب يقول العلماني يقول لك دي عادة وتقاليد ووالنق يعني يعني فدي حتى العزاب يقول إذا نزل ليطبق الشرائع في الأرض وعشان كده عاشت المجتمعات بعد آدم عليه السلام لما نزل الأرض وقام الدين وقام أول مجتمع إسلامي هذا المجتمع الإسلامي اللي يطبق الشرائع ويقيم الحدود ويعلم الناس الحلال والحرام هذا المجتمع عاش عشرة قرون بعد آدم عليه السلام ما. عشرة قرون يعني القرن بمعنى جيل طب الناس آدم كانوا يعيشوا 1500 ألف سنة يعني حوالي 20 ألف سنة تطبق الشرائع الانحراف الوحيد اللي حصل إنه أحد أبناء آدم يقتل أخاه فقتله فأصبح من الذين، وعشان كده كان الحكم من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا فهنا بقى كان القصاص تطبق, تطبق الشرائع يعني أفضل أقول إذن الشرائع الإسلامي نزلت مع آدم عليه السلام يطبقها في المجتمع نعم ومن ثم يظهر أن الدين لله أن الدين عند الله الإسلام وذلك منذ آدم عليه السلام أنا أستاذا حضرتك يعني نقف عند هذه النقطة حتى نجيب على تساؤلات المتداخلين معنا والمشاركين لأننا طبعا سعداء بمداخلتهم وإن كان ثم وقت في نهاية الحلقة نستأنف حديثنا وإلا نستأنفه في الحلقة المقبلة كان أول سؤال معنا من أم مي من مصر كانت بتقول أن قوم فرعون غرقوا جميعا فما موقف شعب مصر من دعوة موسى عليه السلام هل آمنوا أم ظلوا على ما كانوا عليه زمن فرعون يعني انحصر الصراع عن ناس مؤمنين موحدين يعيشون على أرض مصر منهم من أسلم من شعب يعني مش كل شعب مصر رفض دعوة موسى عليه السلام لا ما. والدليل على ذلك مؤمن أهل فرعون وآسيا امرأة فرعون يعني أنا عاوز أقول لكن احنا بنتكلم دايما في يعني العموميات يعني كأي زمان وأي مكان, زمان مكان مع الدعوات هناك من يؤمن ما. بس وهو واضح طبعا من قول سيدنا نوح عليه السلام لما قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة ما. وقوم نوح لما كذب الرسل أغرقناهم وانحصر الصراع في عصر نوح عليه السلام بين الحق والباطل عنه هلك كل الكافرين واستخلف المسلمون في الأرض الله عز وجل بقيادة نوح عليه السلام اللي يقول أمرت أن أكون من المسلمين ما. طب إذن دل حصل بالضبط فانتقمنا منه فغرقناهم في اليم مين الأغرقهم فرعون وهامان وقارون وجنودهما لم يتبقى إذن في هذه البقعة المباركة لأن ربنا قال للأرض مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها إلا المسلمين الموحدين نزل عشان نعرف كون أن يبقى فيها عناصر أخرى لكن القوة الباغية اللي هو القيادة السياسية و و... و... يعني... يعني الذين بقوا هم ال... الرعية نعم. وشعب مصر والمسلمون المسلمون, المسلمون و... و... وقيل ان نساء هؤلاء الملوك الفراعنه الذين خرجوا نسوهم ايضا يعني بقينا لا... لم نمتنا معهم هل كان ه... لا احنا احنا يعني نقف عند النص القران طيب فانتخلنا منهم فغرقناهم وارثنا القومة نعم. الذين كانوا استضعاف قد يكون في عناصر اخرى ما يمنع هذا لان بعد شوية احنا بتكلم عن التنكين والتلحية بعد شوية هالتلحية ال ال المعنى الطابع لك رجمال شكر الله كان معنا برضو الاستاذة نوهة من مصر كان بتسأل ان الله تبارك وتعالى ذكر في سورة المائدة دخول الارض المقدسة وازاي ان قوم موسى عليه السلام خافوا من القوم الجبارين يعني ازاي اولا هم لم يدخلوا معه الارض المقدسة وقالوا ان فيها قوما جبارين فبتسأل من هم القوم الجبارون هؤلاء ولما خاف منهم قوم موسى بعد رؤيتهم معجزة الاغراق وانهم عرفوا ان سيدنا موسى على الحق فالمفروض دا ما يخافوش من حاجة نعم يعني هو الايمان يزيد وينقص نعم. يعني وفي مرحلة من المراحل الانسان بيبقى عنده المنسوب الايماني كبير نعم. وخاصة هذا المنسوب الايماني بيتضح جيدا حينما يتقابل الصفان حق وباطل يبقى في معركة في الأزمات يعني في الأزمات ومعركة حق مضاطف نعم يعني والدليل على ذلك يعني شوف موسى نعم فوضح يعني أن منسوب الإيمان عند قوم موسى كان بينزل كتير أوي يعني قالوا اجعل لنا آل إلها كما لهم أليها وعندما يعني طلب منهم أن يذبحوا بقرة جادلوا كثيرا وماروا ولم يذبحوها سريعا موضوع العقل هل... العجل نعم طبعا هنا احنا بيقول بين ال... الاستخلاف والتمكين والتنحية نعم ده نتعرض له لكن اللي يهمنا الاولى ان فعل الكامل بتقوله صحيح قالوا ان فيها قوم جبارين وان لن ندخلها ابدا ما دموا فيه فذهب انت ربك فقاتله وانا بقول ده يعني سوء ادب من قو الذين اسلموا لكن هنا المنسوب الايماني التنمية الايمان بدأ ينقص لعل سبب ذلك الترف لان طبعا في الجنات وعيون وزروع وقوم امه مستعبدة فجأة بسطت نفسها في قمة في الحرية وباشر هنا حصل يعني انحراف القوم الجبارون هم الحيثيون اللي هم كان يسكنواها شبه جزيرة الأناظور يعني واضح وطبعا كان فيه الأموريون وكان فيه الميتانيون وكان فيه الأشوريون كان فيه طبعا المنطقة تموج بجبرين مش بس فقط في طبعا المنطقة اللي بتكلف فيها جبارين ها أرض فلسطيني اللي, اللي كانوا سيطار على بيت المقدس لعلهم الحيثيون اللي هم دفقان في منتصف القرن الثالث عشر قبل الميلاد كمان سؤال نادية من مصر كانت بتقول ان سيدنا موسى حاول كثيرا اقناعهم وتقريبا قريب او من السوالف اللي اقناعهم بدخول الارض المقدسة ولكنهم رفضوا كيف يرفضون يعني دعوة نبيهم وهم به مؤمنون يعني ازاي بؤ مؤمنين بيه وما يدخلوش معاه الارض المقدسه ما شو يعني يعني انت فاكر في يعني في غزوه احد لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للقاء المشركين نعم. وكان في قطاع من المنافقين بقيادة عبد الله بن أبي بن سلول نعم ورجع وحينما تواجه الصفان انخذل بسلس الجيش وعاد وقال له لا نعلم قتال لاتتابعناكم هم للكفر منهم يومئذ أقرب للإيمان ولكن كنا. دي كانت فئة يعني من الجيش و... هذك... وهي فئة منافقة ومعروفة لكن دول كان كلهم وبدأين أنهم ما دخلش لا هو طبعا ما قال رجلان من الذين لما قال هو أولا موسى عسام ذكرهم قال يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكة واتكم لم يؤتي أحد من العالمين يا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين قال يا موسى ان فيها قوم جبارين أن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فإن داخلون قال رجلان من الذين يخافون اشوف هدوا الناس السبتين هم انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين لكن ال... هذه النصيحة وهذا التوجيه لم يترك أثرا في قلوبهم وصروا على الإنخذال مش هنقاتل مش هنحرر الأرض المقدسة ما فيش قوة من هشتقل في قلوبهم طب انت فقالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما دابوا فيها فأزف أنت ربك فقدر إنها هنا قاعدون ماذا يفعل صاحب الدعوة؟ عشان ندرك قال رب إني لأملك كل لأ نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فأنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيه هنا دع دع كان عقاب بهم وبعدين فرعون كان جاثما على قلوبهم وعلى نفوسهم إلى أن تم غرقه والحدثة دي كانت بعد الغرق تقريبا على طول فما يعني وكأن سيدنا موسى ما كانش حاجة لكن كافية لتربيةهم أستاذ أشرف الذي هلفت النظر هنا تبدولا قالوا إن فيها قوم جباري وإن لن ندخلها بعد ما داموا نظرهم لو موقف الأمة الآن إيه؟ أذهب أنت وربك فقاتل مين الآن مش واقف موقف بتعود الصحاب فرعون اللي قالوا لن ندخلها ما المدى إن فيها قوما جبري إن فيها قوما نوويين إن فيها قوما عندهم مدافع إيه الفارخ يعني الآن السؤال الذي يطرح نفسه إذا أنا بقول إحنا يا أمة الإسلام ونحن نعرض لصورة المجتمع الإسلامي بين التمكين والتنحية ضعوا أمام أعيونكم المجتمع الإسلامي الكبير اللي فيه مليار ونص ده في صاصة دفة الصراع وهو لا يصارع ولا يدفع ولا يغار إلا ما رحم رب طبعا كل قاعدة في السؤال لكن عاوز أقول مش هو ده نفس الموقف بل يجب السؤال لن نسأله ليه إحنا, احنا بتقول دول ما سمعوش كلام الرسول صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام طب إحنا ليه ما سمعناش كلام محمد صلى الله عليه وسلم الذي خرج بنفسه في مؤتة تبوك خرج في تبوك وعقد الوقت وسامة قبل كده عقد مؤتة ليه احنا بنقولش اين نحن من ابي بكر الصديق وعمر الذي ذهب يتسلم فتح بيت المقدس في ليه احنا, بقى احنا فيه هنا بقى ايه اذا في خلل هنا في قصة الصراع في قصة الصراع هنا بتخمكننا من احنا نضع ايدينا على الخلج لا. في غبش في التصور سلامة المعتقد وفي غبش في الفرائض لأن هزت الناس هذ هد... اللي عدائى الإسلام هزوا السوابد وربوا اجيال يعني كفرت قطاع منهم ضخ بب بالفرائض وخبر يقول لك لأن بيعتبروا الكلمة الجريمة يقول لك هذا ارهاب طب ون... واللي بيجري الآن من من أسر نساء المسلمين بارزة في بيكرام وبارزة في فلسطين وبارزة في العراق لا. والقتل والتشريد والحصار المفروض قال أنا بقول يقول الله عز وجل هذا نداء ليس ل ل موسى المسلمين ده هذا نداء من رب العالمين يا قوم يا أمة الإسلام يا مليار ونصف مسلم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين دنا ربنا للأمة المسلمة كلها نا. لا يعذر من ذلك أحد كله على قدر طاقته وإمكانياته في ذا المسألة يعني ذا ونش نذائك لكن الله خيانا أكثر المعنى واضح آآ آآ ونذهب إلى سؤال لسؤال عبد الباسط اللي كان بيقول يعني ما دوننا تحدث عن الصراع بين الحق والباطل فهل هناك صراع بين الحكومات العربية وإن كان ثم صراع فكيف ندعو إلى يعني آآ آآ الإصلاح وكذا ونحن بيننا يعني مشاكل والله هو شوف ربنا في سورة الأنفال لما قال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين وتكلم عن صفات أهل الإيمان. لا. شوف السؤال عن أيه أستاذ أشرف عن الأمثال. الإجابة جاءت الإجابة جاءت مع رشف الآية أربع وستين ولا كم اللي هو علموا أن ما غلتم من من شيء فإن الله خمسة الوارثول. هذه الإجابة لكن أول حاجة ربنا سبحانه وتعالى صاحي هذا مشكلة الأمثال قائمة نعم لكن قال اهم من ده كله اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم نعم اصلاح ذات البين فريضة شرعية لا. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من افساد ذات البين لانها الحالقه التي تحلق الدين جزاك من خيرا انا, أنا حسيت يعني حضرتك اشرت اشاره ذكية واضحة في الوقت ذاته وأظن أن المتصل وكل من يصنعنا فهم الإجابة وأستمع نجاوب بسرعة معنا سؤالين كمان عشان وقتنا خلص بس يعني مش هنقدر نسيب حد من مشاهدينا الكرام اللي حبوا شاركونا إلا ما نجاوب سؤال وكان معنا هبة من مصر بتقول إن معظم بني إسرائيل رفضوا الانضمام إلى موسى عليه السلام عندما دعاهم لدخول الأرض المقدسة فلما يزعمون الآن أن لهم حقا في فلسطين آه. أظن آه. دي آه. محتاجة تعليق بس هو الآن يجب أن ندرك كلنا من إسرائيل نبي مسلم سيدنا يعقوب سيدنا يعقوب نه. اللي هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم اللي هو خليل الرحمن وجميع مسلمون قولوا أمان بالله وما أنزل إليهم وأنزل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوبها الأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون ومن ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فهم مسلمون واليهود لا علاقة لهم بين ب... لا علاقة بينهم ان... انقطعت الرابطة بين بني اسرائيل وبين بني يهود يعني لأن كافر لا يجلس مسلما هل... هل هؤلاء مشركون هل هؤلاء لا لا, لا لا لا لا علاقه لهم بيعقوب عليه اذا عليها الدكتور المشير رحمة الله عليه الكتاب اللي هو اللي هو موسوعه قالوا فضله من يهود الناس بتوع الخرز ما لا علاقة لهم باسرائيل لا. النبي المسلم وعشان كده احنا النهارده بنقول شبهه اسرائيل مستخلفون احنا المسلمون. نحرس المسلمون عشان في شبهة الان تزوير تزوير حتى للعدو الصهيوني استاخد الاسم ده ومعنى يعقوب يسوعلي يبرأ إلى الله منهم في الدنيا والآخرة. نعم. إذا كنتم بخير معنا سؤال أخير سأل عبد العال من مصر كان بيسأل عن ما حدث عن قصة الصراع فبيقول إن في حادثة حصلت في كفر الشيخ 11 شخص يعني راحوا اختطفوا سيدة من بدها وذهبوا بها إلى الحقول واغتصبوها وحكم على عشر منهم بالإعدام ف... فكان بيسأل يعني يعني يعني ألسنا في صراع يعني يكون حاجة زي كده تحصل في بلد مسلم كمصر. أليس هذا صراع أيضاً بين الحق والباطل؟ نعم هذا في هذا الشكل يعني هو الحقيقة يعني الحقيقة إلى الله مشتك ومستعان والحاوقد لكن إل اللي جرى جرى الناس على هذا أنا أذكر زمان كان في العتبة بنت اغتصبت ف والولد خد سجنه وخلاص لكن ما كان المفروض ده اغتصاب عرض انتهاك عرض انتهاك عرض انتهاك وكمان بالع على ملأ من الناس وال إل إهل جر الناس دول لأن لو طبقت الحدود وعلى ملة زي ما طالب الأستاذ لربنا قال الزاني والزانيات الزاني والزاني فجليد كل واحد الزاني منهم الزانيات والزاني فجليد كل واحد منهما أتى جدة ولا تأخذكم بهم رافط في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله وله عذابهما طائفة من المؤمنين يعني يكون قدام الناس اللي هو الاقتراح اللي بيقوله صلى الله نعم أمام الناس لو كان هذا يحدث لارتدع الذين تجرؤون على المسلمات الحرائر ده مصيبة عظيمة اللي بيقولها ده هي قضية ده تصرف ده عبارة عن استهانة انت سمعنا عن قضايا التحرش بالفتاة وطبعا على الجانب ده خارج سببه ايه ما لازم نشوف المشكلة أستاذ اشرف دي قضية لازم نرجع لها في مرة تانية ايه سبب المشكلة دي طب انا أن... هنستدعك فعلا المشكلة دي مهمة ومنتشرة وفي الجرائد كل يوم بنقرأ عنها وزي ما حكي قلت لابد أن نرجع لها مرة ثانية نشوف أسبابها إيه وإزاي يمكن تقليلها وتحجمها ولكن حسنها ده نخليه في حلقة مقبلة أخرى وفي النهاية بنشكر حكي شكرا جزيلا على شكرا هذه الحلقة شكرا الطيبة الفترية نشأ الله أن يجعلها في ميزان حسنة وشكر وصول لكم مشاهدين الكرام على المشاهدة والمتابعة